Book 2 Kuusikymmentä viisi Kamsatun Kieltomuoto kaksi El-Nafi, Onko tämä sormus kallis? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ يورو؟ <تصفيق> لا يكلف مائة يورو فقط. لا يكلف يورو فقط. لكن منulla لكن معي خمسون فقط. لكن معي خمسون فقط. هل صرت جاهزاً؟ هل لا، ليس بعد. لا، ليس بعد. لكن سأجهز حالاً لكن سأجهز حالا هلوايس هل تريد مزيدا من الشربة؟ هل تريد مزيداً من الشربة؟ أي؟ إن هالوا لا، لا أريد أكثر. لا، لا أريد أكثر. مُطّّا هالوايسن لكن آيس كريم آخر لكن آيس كريم آخر أولدك أسنت قوان تألى هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ إن بستكو قاعد لا صار لي شهر واحد لا. صار لي شهر واحد. mutta تُنَنَّ جُوَّ وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. لَهْدَتْكَ هُوَ مِنَ هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غداً إلى داركم؟ إن لا، فقط في العطلة الأسبوعية. لا، فقط في العطلة الأسبوعية. mutta tulen jo sunnuntaina takaisin. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. Onko aikuinen? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ اي، هنون واستا سيتسمن تويستا لا، هي الان بلغت السابعة عشرة لا، هي الان بلغت السابعة عشر متا هنلا اونيو بايقا يستبا ولكن Qad saara lähaa sadiik. Walakin saara www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjohimme.